بالله الرحمن الرحيم الشريط السادس عشر عليه بقية ديوان ابي تمام بشرح الخطيب التبرزي الجزء الاول الوجه الاول يبدأ حالا البيت الثاني عشر الى الاكارم افعالا ومنتسبا لم يرتع الذنب يوما في طوائحها ويروى لم يرتع الذن في أدنى مسارحها حاشية جاءت هذه الرواية في هابا وهانون وفي ضاء قال ويروى صوالحها وفسر طوائحها بذواهبها وفي دال يوما في مسارحها انتهت الحاشية البيت الثالث عشر آساس مكة والدنيا بعذرتها لم ينزل الشيب في مثنى مسائحها حاشية دال مثنى في مسائحها انتهت الحاشية عين يقول هؤلاء القوم شابة مثل الجارية العبراء التي لم تفطب ومسائح الرأس جانبا ويقال للشعر الذي فيهما المسائح وقيل انما سمي بذلك لانه ينسح في الوضوء وغيره البيت الرابع عشر قوم هم أمنوا قبل الحمام بها من بين ساجعها الباكي ونائحها إنما قال قبل الحمام بها لأن بها وبتألفها فيها أعلم الناس أنها مأمن يقول فهؤلاء أمنوا بها قبل حصول الحمام بها عين والساجع الذي يأتي بصوته على طريقة واحدة ولذلك سمي السجع من الكلام ويجوز آمنوا قبل الحمام بمد آمنوا ولذلك سمي ولذ وضم قبل على الغاية ونصب الحمام لانه مفعول به حاشيه قال ابن المستوفى وهذا وجدته يروى في بعض نسخ شعره انتهت الحاشية البيت الخامس عشر كان الجبال لها قبل الجبال وهم سالوا ولم يكن سيل في اباطحها حاشيه جاء في ضاء قال أبو العلا يصفهم بقدم السؤدد والشرق والعرب تمدح بذلك وتذم بالأحدث القريب وقوله سالوا ولم يك سيل يحتمل أن يكون مراده أن يكون نزلوها وسالوا بها أي كثروا فيكون قريبا من قول الآخر ونحن بن الشيخ الذي سال بوله بكل بلاد لا يبول بها فحل يعني كثر ولده فبالوا في البلاد ويجوز أن يعني بقوله سال أنهم جادوا فكان عطاؤهم كالسيل قال ابن المستوفى لم يرد أبو تمام إلا القول الآخر انتهت الحاشية البيت السادس عشر والفضل إن شمل الإضلام ساحتها مصباحها المتجلي من مصابحها البيت السابع عشر من خيرها مغرسا فيها وأوسعها شعبا تحط إليه عير مادحها البيت الثامن عشر لا تفتأ حاشية لا يفتأ انتات الحاشية لا تفت تزدي فتي العيس ساهمة إلى فتى سنها منها وقارحها فتى سنها الممضوح أي هو حديث السنة لكن عقله وعقل الشيوخ ويقع في النسخ لا تفطرن تزجي العيس حاشية هي رواية ميم ولام ودال وكاف وهي رواية أبي العلاء كما جاء فضاء وفضاء أيضا ويروا تزجي فتاء العيس كأنه جمع فتاء وقال يخاطب نفسه انتهت الحاشية والمرزوقي يربه وقال الرواية لا تفت تزجي فتي العيس ساهمة وفي البيت تجنيس في ثلاثة موابع وتفت مخففة من فتئ يفتأ البيت التاسع عشر حتى تناول تلك القوس باريها حقا وتلقي زناباً عند قابحها البيت العشرون كأن صاعقة في جوف بارقة زئيره واظلاً في أذن نابحها عين جعل عدوه مثل الكلب النابح وهذا كلام يستعمل كثيرا فيشبه الرجل الخسيس يتكلم في الشريف بالكلب النابح قال وهل كان الحطيئة غير كلب أرماه الله أن نبح النجوم البيت الحادي والعشرون سنان موت ضعاف من أسنتها صفيحة تتحامى من صفائحها البيت الثاني والعشرون ذو تدرأ وإباء في الأمور وهل جواهر طير إلا في جوارحها يقال فلان ذو تدرأ إذا كان ذا حد يدفع به العدو والخصم وهو مبخوض من درأته أي دفعته قال الشاعر وذو تدرأ من في أصل غابه بأشجع منه عند قرن ينازله البيت الثالث والعشرون هشما لأنف المسام حينه فسمى لهاشم فضلها في فيها صالحها حاشه يقع هذا البيت في لام بعد البيت الحادي عشر حتى تؤذب وروايته فيها هشما لأنف المسامي هاشما فسمى لهاشم فضلها الفضل بن وهو في ميم بعد البيت الثاني عشر الى الاركام وروايته فيها هشما لأنف المسامي هاشما ابدا وقد رأى فضلها فيها النصالحها وفي ذا روى أبو العلاء البيتين مجموعا أحدهما إلى الآخر إذا العلا نسبت يوما إلى أحد فخصص بأفضلها الفضل النصالحها هشما لأنف المساني هاشما أبدا وقد رأى فضلها هذا النصالحها ثم قال هذان البيتان لا ينبغي أن يجمع بينهما في الرواية وإنما أحدهما نائب عن الآخر ولا يمكن أن يكون الطائي جاء بهما إلا على سبيل الاتساع إذ كان أحدهما يغني عن الآخر وليس بينهما تباعب وكلاهما فيه ذكر الفضل وصالح وليس لهما معنى مختلف فيصرفان إليه وقال ابن المستوفى لم أر في عدة نسخ من شعر أبي تمام هذين البيتين مجموعا أحدهما إلى الآخر لكني وجدت في النسخ رواية الأول وإسقاط الثاني أو رواية الثاني وإسقاط الأول وكيف يخفى على أبي تمام هذا الإبطاء القبيح مع تقارب البيتين وتكرار ما فيهما من الإسمين انتهت الحاشية أي هشم الله أنف من سام حينه وهلافه وتعرض للهلاف بأن ارتفع لمبارزة هاشم وفيها ومنها فضل مصالح هذا المنبوح البيت الرابع والعشرون يا حاسد الفضل لا اعرفك محتشدا لغمرة انت عندي غير سابحها اي يا من يحسد هذا الرجل كف من حسدك اياه ولا تشرع في بحر لا اراك سابحا فيه بل تغرقك أمواجه البيت الخامس والعشرون لكوكب نازح من كف لامسه وصخرة واسمها في قرن ناطحها العرب تجعل المندوحة كالصخرة والجبل وإنما يريدون عزه وثباته واسمها اخرها البيت السادس والعشرون ولا تقل اننا من نبعة فلقد بانت نجائب ابل من موابحها اي لا يحملنك على حسبه ومباراته انكما من هاشم فان بينكما من التفاوت ما بين النجائب والمواضح وإن كانت من جنس واحد حاشية في ضاء قال المرزوقي أنكر بعضهم قوله وأنشب الأبيات الثلاثة الرابعة والعشرين والخامس والعشرين والسابس والعشرين فقال أخطأ في قوله أتت نجائب إبل من مواضحها لأنه كأنه قال إن أبانا واحد فاللئيم قد يلد الكريم والذي يليق بالمعنى ويصح الغرض به بانت نجائب إبل من واضحها انتهى كلامه قال المرزوقي قد ظلم هذا الإنسان أبا تمام ظلما مبين وصحته فيما رواه وبدل فالرواية عند المرزوقي إذاً هي أتت نجائب إبل من مواضحها ثم أخذ يحمل عيب نفسه عليه والمعنى أن الاشتراك في الجنس لا يوجب التساوي ألا, ألا ترى أن الإبل جنس واحد ثم منها النجائب ومنها نواضح وقد بان بعضها من بعض وأعاذ أبو تمام هذا المعنى على وجه آخر في موضع آخر فقال غربته العلا على كثرة الناس فأضحى في الأقربين جنين ومن هنا صرق المتنبي هذا المعنى فأخرجه في معارض فمرة قال فإن يكن تغلب الغلباء عنصرها فان في الخمر معنا ليس في العنب وقال في اخرى فان تفق الانام وانت منهم فان المسك بعض دم الغزال فان تفق الانام وانت منهم فان المسك بعض دم الغزال قال ابن المستوفى راجعت أكثر من خمس نسخ من شعر أبي تمام فلم ألف في نسخة ما رواه المرزوقي من قوله فلقد أتت نجاة ابو إبل من نواضحها ولعل هذه الرواية وقعت إليه كما وقع غيرها من الزيادات التي تعقبها الآمدي وغيره عليه والذي شرحه العلماء هو مطابق لقوله فلقد بانت نجائب إبل من مواضحها انتهت الحاشية البيت السابع والعشرون سميدع يتغطى من صنائعه كما تغطى رجال من فضائحها أصحاب اللغة يختلفون في تفسير السميدع إلا أنه مدح لاختلاف فيه فيقولون السميدع الشجاع الكريم وقال المنتج ابن نفهان هو السيد الموطأ الأكناف وهذا مؤد معنى الحلم البيت الثامن والعشرون وفارة المسك لا يغفي تضوعها طول الحجاب ولا يزري بفائحها وفارة المسك لا يخفي تضوعها طول الحجاب ولا يزري بفائحها البيت التاسع والعشرون لله درك في الخود التي طمحت ما كان أرقاك يا هذا لطامحها طمحت أي ببصرها إلى السماء التكبرا ويقال طمحت في الشرف اي ارتفعت اي تزوجت بهذه المرأة التي ما كانت تتواضع للتزوج يقول فرقيت طامحها اي ما طمح منها فازلت نخوتها وقيل ما اشد ارتقائك الى طامحها ومرتفعها حتى تزوجت بها يعني جارية كانت لأخي الممدوح ومات عنها وكان مشغوفا بها ولها أخبار كثيرة في نجابتها وحسن فقنتها وأبدها فآلت بعده ألا تتزوج فلم يزل بها فضل مصالح مطلطفا بها حتى أجابته بعد خطوب طالت وقال الصولي ويعني بذلك ان اطراك جارية عبيد الله ابن صالح ابن عبد الملك ابن صالح وكان اعتقها وتزوج بها ابت ان تتزوج بالفضل ابن صالح اخي عبيد الله ابن صالح لانه قتل اخاه عبيد الله ابن صالح من اجلها انتهت الحاشية البيت الثلاثون نقية الجيب لا ليل بمدخلها حاشية باب بمدلجها انتات الحاشية في باب عيب ولا صبح بفاضحها البيت الحادي والثلاثون اخذتها لبوة الاريس ملبدة في الغاب والنجم ابنى من مناكحها بعد ذلك على لغة ربيعة فيقال لبوة والعامة تستعملها على هذا اللفظ فان سكنت في حال الهمز قلت لبأة فان نقلت حلقة الهمزة الى الباء وحضفت قيل لبت البيت الثاني والثلاثون لو ان غيرا أبل أشبال صافحها شكت بمخلبها كفة مصافحها البيت الثالث والثلاثون جاءت بسقرين غطريفين لو وزنا بهض رضوة إذن مالا براجحها حشيه رواية مين ولا موكاف انتهت الحاشية البيت الرابع والثلاثون بهاشميين بدرين ان لحجت مغالق مظهري كان من مفاتيحها ويروى بهاشميين كلب بدرين ويقال لحجت الابواب اذا انغلقت البيت ال35 نصلان قد اثبتا في قلب شانئها الحاشية. لام شانئهم انتات الحاشية نارين اوقدتا في تشح كاشحها البيت السادس والثلاثون وكذب الله اقوالا حاشية مين ولا مكاف اخبارا انتات الحاشية قرفت بها حاشية مين قذفت انتات الحاشية وكذب الله أقوالا قرفت بها بحجة تسرج الدنيا بواضحها قيل في سعاية سعي بها إلى المعتصم فلم تثبت البيت السابع والثلاثون مضيئة نطقت فينا كما نطقت ذبيحة المصطفى موسى لذابحها البيت الثامن والثلاثون لئن قليبك جاشت بالسماحة لي لقد وصلت بشكري حبل ماتحها البيت التاسع والثلاثون وقد رأتني قريش ساحبا رسني إليك عن طلقها وجها وكالحها أي قصدتك من بينهم وطرقت بخيلهم وجوادهم البيت الأربعون إذا القصائد كانت من مدائحهم فأنت حاشية مين ولام وكاف يوما فأنت لعمري من مدائحها انتهت الحاشية لا شك عندي من مدائحها في ظا ويروى من ممادحهم وممادحها وقال قالوا هو أجود انتهت الحاشية إذا القصائد كانت من مدائحهم فأنت لا شك عندي من مدائحها يقول كما يفتخر هؤلاء بالقصائد تفتخر بك القصائد البيت الحادي والأربعون وَإِنْ غَرَائِبُهَا أَجْدَبْنَ مِنْ بَلَدٍ كَانَتْ عَطَايَاكَ أَنْدَى مِنْ مَسَارِحِهَا حاشيه مِنْ وَلَامْ وَكَافَضَا وَهَأْبَا مِنْ أَنْدَى مَسَارِحِهَا انتهت الحاشية ويروى أجرين وغرائبها التي تنزع من بلدٍ إلى بلدٍ القصيدة الرابعة والثلاثون قافية الدال وقال يمبح ابا عبد الله احمد ابن ابي دواد حاشية قال الصولي عقب القصيدة السابقة وقبل هذه القصيدة ولم نجد له مدحا على قافية الخاء انتهت الحاشية البيت الاول سعدت غربة النوى بسعاد فهي طوع الإتهام والإنجاد الأول من الخفيف والقافية متواتر غربة النوى بعد النية خاء أي سعدت النوى بموتات سعاب إياها في وجوهها فتصير بها مرة إلى تهامة ومرة إلى نجد البيت الثاني فارقتنا حاشية س غادرتنا انتهت الحاشية وللمدامع أنواع سوار على الخدود حاشية هاوسين على النحور كاف بين الصطور على الصدور انتهت الحاشية فارقتنا وللمدامع أنواع سوار على الخدود غوادي البيت الثالث كل يوم يسفحن دمعا طريفا يمتري مزنه حاشية كيف بين الصطور ودقه انتهت الحاشية بشوق تلادي حاشية شرحه الصولي بقوله تريفاً اي مستطرفا يريد محدثا في وقته ويصفحن يعني الانواب وان تري يحلب اي مزن يحلب بشوق قديم ان تات البيت الرابع واقعا بالحدود والحر منه واقعا بالقلوب والاكباب قاف والبرد منه حاشية يرويوتسين ولا مكاف والرواية التي في أصول التبرزي والحر منه غير أن الشاهد الذي أتى به وهو بيت ذر وما أوربه من كلام المرضوقي واقتصاره على ذلك يدل على أن الرواية والبرد منه وإنما أثبتنا رواية والحر منه هنا في الأصل لأن أصول التبرزي كلها أثبتها في المتن وفي نيم من الصلي والحر منه وفي لام والبرد منه انتات الحاشية يعني أن الدمع يسيل على الخدود وبرده في القلب والكبد لأنه ينقع الغلة ويشف الحركة كما قال حاشه البيت لذر رمه الديوان صفحة أربعمائة واثنتين وتسعين وليس مما أتى به المرزوقي شاهدا وإنما هو من كلام التبرزي كما جاء فضاء أما المرزوقي فقد استشهد ببيت أبي تمام قال ومثله قوله لقد أحسنت دمع المحامات بعدما أساء الأسى إذ القلب داخله انتهت الحاشية البيت الخامس وعلى العيس خرب يتبسمنا عن الأشنب الشتيك البرابي حاشية جاء في ضاء قال الخار زنجيه البراد البارد وقال أيضا البراد جمع البارد وإنما أراد الثغر وقال ابن المستوفى ولم يسمع أن البراد جمع البارد انتهت الحاشية البيت السادس كأن شوك السيال حسنا فأمسى دونه للفراق شوك القتابي والسيال ضرب من العضاه يشبه بشوكه الصقر والقتاد من اكثر العضاه شوكا يقال الامر اذا استصعب دونه شوك القتاد ودونه خرق القتاد قال وشوك القتاد اسم امس ودونه في موضع الخبر والمعنى كان ذلك الثغر نقيا حسنا في عين المحب كشوك السيال فلما وقع الفراق حال دون هذا العاشق ودونه شيك القتاب حاشية جعل الصولي في شرحه وجه الشبه بين السيال والثغر البواب والصغر اذ قال شبه فغرها بشوك السيال لصغره وبيابه فلما فارقته صار هذا الثغر شوك القتاب عليه قال الأعشى باكرتها الأعراب في سنة النوم فتجري خلال شوك القتاب وقال المرزوقي في الرد عليه وروا هذا الإنسان في هذه القصيدة قوله كان شوك السيال البيت بنصب شوك القتاب وقال في تفسيره وذكر ما ذكره الصولي هنا ثم قال أما ذكره الصغر في تشبيهه الثضر بشوك القتاب فلا فائدة فيه لأن الأسنان إذا كانت كالشوك في الصغر فإنها لا تستحسن وقد كفى الغرض في التشبيه ببيادها قول امرئ القيس منادته مثل السدوس ولونه كشوك السوال فهو عذب يغيصه وأما نصبه لشوك القتاب فليس بجيد ولو قصد ذلك لكان قوله دونه لا فائدة فيه وإنما الرواية برفع الشوك على أن يكون اسمه أمسى ودونه في موضع الخبر انتات الحاشية البيت السابع شاب رأسي وما رأيت مشيب الراس إلا من فضل شيب الفؤاد حاشية فيغه ورا الخالدي من فرط بدلا من فضل انتهى في الحاشية أي ما شبت الكبر إنما ذلك للهموم أي ما شدت للكبر وإنما ذلك للهموم البيت الثامن وكذاك القلوب في كل بؤس ونعيم طلائع الأجساد خ أي كل ما يحدث بالجسم فعلم أنه قد بدأ بالقلب أولا البيت التاسع قال إن كاري وإن عمرت شيئا حاشيا فضاء ويروى وإن عمرت حينا انتهت الحاشيا أنكرت لون السوادي المرزطي يحتمل هذا وجوها أحدها ما قال الأعربي لما استوصف حاله فقال كنت أنكر الشعرة البرضاء وصرت الآن أنكر الشعرة السوداء والثاني إن عمرت شيئا اسود من جلدي ولوني ما كان مبيضا فأنكرته وهذا كما قال العريان بن الهيثم لما سأله عبد الملك عن حاله فقال بيض مني ما كنت أحب أن يسود وسود مني ما كنت أحب أن يبيض في كلام طويل ثم قال وكنت شبابي أبيض اللون زاهرا فصرت بعيد الشيب أسود حالك والثالث إن عمرت شيئا أنست بالبياب وسكنت إليه حتى أكون منكرا للسواب كإنكار الساعة للبياب حاشوة قال ابن المستوفى قالوا إنه عيب على أبي تمام قوله شاب رأس البيت فزاد في القصوبة وكذاك القلوب البيت التالي له وأنكر أبو العباس عبد الله بن المعتز هذا البيت على أبي تمام وقال فيا سبحان الله ما أقبح شيب الفؤاد وما كان اجراه على الاسماء في هذا وامثاله قال الحسن ابن بشر الامضي وليس هذا عندي بمعيب لانه اراد ان الشيب عاجله لكثرة هموم فؤاده فلما جعل منشأ الشيب انما هو من قبل فؤاده نسب الشيب الى الفؤاد وهذه فلسفة حسن قال وإن شئت أن تقول إنه إنما قابل لفظا بلفظ كما قال الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها فالسيئة لا تكون من الله عز وجل فسمى جزاء السيئة سيئة وقال عز وجل ومكروا ومكر الله والمكر لا يكون من الله فسمى جزاء المكر مقرا والمعنى الاول وصح وأثبت وأوضح وهذه الابيات الثلاثة السابع والثامن والتاسع من فلسفته الحسنة الصحيحة المستقيمة ومن مشهور احسانه انتهت الحاشية البيت العاشر نال رأسي من ثغرة الهم ما يستنله من ثغرة الميلاد ويروه نال رأسي من ثغرة الهم هم لم ينله من ثغرة الميلاد حاشية وروايته فيلام نال رأسي من ثغرة الهم لما لم ينله من ثغرة الميلاد وفي مين ما لم يشتمل وفي ك ودال من ثغرة الهم داءه تأتي الحاشية الشيخ حاشية الشيخ هنا هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب الإسكافي وتقدمت إليه الإشارة بالشيخ أبي عبد الله انتهت الحاشية الشيخ المراد بثغرة الهم الثيمة الذي فتحها الله لوروب الحوابث من يوم ولادته الى ان يتوفى فكأنه قال نالني من الحوابث فشيبني ما لم ينلني من الشيخ والكبر حاشيا فضاء كلام للشريف المرتضى جاء فيه اي وجب الشيب اي وجب الشيب فرجة دخل على رأسي منها لأن الهم يشيب لا محالة وأراد بثغرة الميلاد الوقت الذي يهجم فيه عليه الشيب من عمره لأنه يجد السبيل في ذلك الوقت إلى الحلول برأسه فجعله ثغرة من هذا الوجه انتهت الحاشية البيت الحادي عشر زارني حاشية فضاء روى الخار زنجي فأرى شخصه انتهت الحاشية زارني شخصه بطلعة ضيم عمرت حاشية سين ودال وعمرت انتهت الحاشية مجلسي من العواد أي أتاني قبل حينه فأسقمني وأبدل من الزوار عوادا حاشية قال ابن المستوفى قال الشريف المرتضى ورأيت الآمدية يقعن على قوله عمرت مجلسي من العواب ويقول لا حقيقة لهذا ولا معنى لأن ما رأينا ولا سمعنا أحدا جاءه عوابه يعودونه من الشيب ولا أن أحدا أمرضه الشيب ولا عزاه المعزون عن الشباب الى اخره قال الشريف وهذا من الامدي قلة نقض للشعر ولم يرد ابو تمام بقوله عمرت مجلسي من العواب الايادة الحقيقية التي تغشى العواب فيها مجلس المرضى وضو الاوجاع وإنما هذه استعارة وتشبيه وإشارة إلى الغرض خفية فكأنه أراد أن شخص الشيب لما زارني كثر المتوجعون لي والمتأسفون على شبابي فكأنهم في مجلس عواب لي لأن من شأن العائد المروض أن يتوجع ويتفجع وعنى بقوله عمرت مجلسي من العواب كفرت من تفجع له وتوجع من شيبه وهذا من كلام أبي تمام في نهاية البلاغة والحسن وما المعين إلا من عابه وطعن عليه وقال ابن المستوفى عقب هذا ذكر الشريف رضي الله عنه ذلك في كتابه درر القلائد وغرر الفرائد في جملة ابيات انشدها في الشيد لجماعة من الشعراء انتهت الحاشية البيت الثاني عشر يا ابا عبد الله او ريت زندا في يدي حاشية فضاء روى الخار في قد كان دائما الاصلادي وقال الورى في ندى كان دائما الاصلادي انتهت الحاشية يا أبا عبد الله أوريت زندا في يدي كان دائم الإصلاب يقال أورى القادح الزندا إذا ظهرت ناره وصلد الزندا وأصلد إذا لم يوري نارا صاب يقول صدقت أملي بعد أن كان يكذبه غيرك البيت الثالث عشر أنت جدت الظلام عن سبل الآمال إذ ظل كل هاد وحادي ويروى حاد وهادي خاء أي أنت بينت للناس فرق آمالهم البيت الرابع عشر فكأن المغذ فيها مقيم وكأن السار عليهن غاض حاشية سين عليها كغادي انتهت الحاشية المرزوطي الإغذاذ الإسراع في السير يصف الآمال وأنها كانت كاسفة قبل هذا المنبوح لا تتعلق بخير ولا تلحق طائلا فالمغذ فيها مقيم لأنه لم يكن ينفعه إغذاذه والساري الذي قد اخذ المهلة وتقدم في الطلب كان كالغادي اذ لم يصب خيرا ولم ين المعروفة ويجوز ان يكون المراد ان هذا المندوح تشف الظلام عن طرق الرجاء فكأن المغذ مقيم لا يلحقه تعب لتحقق رجائه وكأن من يسري ليلا يسير نهارا لاهتدائه لا والدليل على هذا قوله أن تجدت الظلام البيت البيت الخامس عشر وضياء الآمال حاشية سين وضياء الأمور انتهت الحاشية وضياء الآمال أفسح في الطرف وفي القلب من ضياء البلاد البيت السابس عشر كان في الأجفل وفي النقر عرفك نظر العموم نظر الوحاد الأجفل أن يدعى القوم كلهم والنقر أن يختص بعضهم عين الوحاد كأنه جمع وحيد مثل كريم وكرام يقول كان عرف كنظرا في العموم والآحاد وكأنه قابل بهذين الأجفل والنقرة لأن العموم كالبيان للأجفل والوحاد بيان للنقرة البيت السابع عشر ومن الحظ في العلى خضرة المعروف حاشه في ضاء ويروى ومن الحظ في العلا فوض سهم المرء في الجمع منه والإفراد تات الحاشية ومن الحظ في العلا خدرة المعروف في الجمع منه والإفراد صاد من ذهب إلى أن الجمع في معنى المصدر قال والإفراد ومن ذهب إلى أنه في موضع الجماعة قال والأفراد وإنما أراد بخضرة المعروف زكاءه ونماءه وأن يصور بحيث يثمر الشكر والأجر تشبيها له بالنبات وإذا اخضر فيقول من حظ الماطي في العلاء أن يكون أعطاؤه نظرا خضرا واحدا كان من وصل إليه معروفه أو جماعة البيت الثامن عشر كنت عن غرسه بعيدا فأبنتني إليه يدات عند الجداد عين ضرب غرس النخل وجداده مثلا للعرف وجداد النخل صرامه يقول لم أتعب في هذا المعروف كما يتعب الفارس وأحضرتنيه لوقت الجداد وهو وقت الفائدة انتهى الوجه الاول